وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وَأَنزَلْنَا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر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 يقولون ائنا لمردودون في الحافره ا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كره خاسره فإنما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى ان تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 والجبال رساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى.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 وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة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 ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين